بسم الله الرحمن الرحيم والفاجر وليالي العاشر والشفع والواتر والليل إذا ياسر هل في ذال القسم الذي حجر ألم تر كيف عن ربك بعاد إرم ذات العماد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 كلا بل لا يكرمون اليسيم ولا يحبون على طعام المسكين وياكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربنا وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ مَا لَهُ الذِّكْرَى